بينما أ ه ل ا ل ج ن ة فرحين مستبشرين لما أ ع ط ا ه م ربهم ونعم عليهم إ ذ م ا د ا مناد يا أ ه ل ا ل ج ن ة يا اهل الجنه ان ربكم تبارك وتعالى يستزيكم ت ح ي على زيارته لا إ ل ه إ ل ا الله الملك الجبار يطلب من أ ه ل ا ل ج ن ة زيارته فيقولون سمعا وطاعه وينهضون إ ل ى الزياره مبادرين ف إ ذ ا بالنجائب قد اعدت لهم فيستوون على ظهورها م س ر ح ي ن حتى إ ذ ا انتهوا إ ل ى الوادي ا ل أ ف ي ح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أ ح د ا أ م ر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجر ومنابر من ذهب ومنابر من فضه وجلس ادناهم وحاشاهم ان يكون فيهم دنيء جلسوا على كتبان المسك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 فيقولون م الم هو أ يبيض وجوهنا الم يثقل موازيننا الم يدخلنا الجنه ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك اذ سطاع لهم نور موسوعه النابلسي ج للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه إلا خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار أ ب ص ر تدركه الأبصار يدركه الأبصار, الأبصار لا تدركه لا لا ل ا وهو أ لكل ا موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ل ه الاسلاميه ا ج ل ه وتقدست س أ ا أشرف ع ل قال م ل س ل ا م ع ل ي يا ك م أ ه ل ا ل ج ن ة ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل الله ل ه ا ع ظ ي م ي الاسلاميه مؤمن ي س م على أهل ل ل ج ن ة ا ع ل ك م يا أ ل الجنة فلا